ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين انقلب اليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير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 فاعترفوا بذنبهم فسحق لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أوجهرو به ''İnne hu alim bithat أَلَا ''Ela مَنْ خَلَقَ khalqa وهu l'teifu'l khabir'' ''Hu'a el-l'azi j'a'la lakumul arz zelula'' ''Famşuuu fii menaikibi ha wakulu min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 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أ ولم يروا إلى الطير فوقهم صافتي ويقبض ويقبض مما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتْ مَسِيَتْ وَجْهُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكَ نِيَالَهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا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 فَمَن يَأْتِيكُم بِمَا إِن